هذا درسنا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى ومع الباب الثامن والأربعين من كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الجماعة في النافلة إذا كان هذا بليلا ولم يكن على وجه الاعتياد والديمومة إلا ما استثناء الشارع من صلاة التراويح وقيام رمضان وما إلى ذلك قال والصلاة على حصير أي حكم الصلاة على حصير ونحوه دفعاً لمن كره الصلاة على حائل أو حصير وخمرة وهي قطعة جلد على مقدار الوجه يسجد عليها الساجد وثوب وغيرها من الطاهرات قال حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري ابو زكريا قال الامام احمد ما اخرجت خرسان او ما عبر الجسر الى بغداد من خرسان بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ولما وصى يحيى بن يحيى الى الامام احمد بملابسه اذا هو مات فبلغت الملابس والثياب عند الامام احمد فاخذ منها شيئا يناسب طبيعته ورد الباقي على اهل يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وهذا هو العرض ومالك هو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة بل الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان عن إسحاق ابن عبد الله وأنس الصحابي الجليل عم إسحاق عبد الله والد اسحاق الذي ولد في تلك الليله حملت به امه في تلك الليله ولما وضعت جاء به انس الى النبي عليه الصلاه والسلام فحنكه وبارك عليه فلما كبر عبد الله رزق بتسعه اولاد كلهم يحفظوا القران وكان منهم اسحاق اسحاق بن عبد الله ابن ابي طلحه عن أنس ابن مالك وهو ابو حمزة الصحابي الجليل أن جدته مليكة الصحيح أن جدته يعني جدة إسحاق وهي أم سليم أم أنس ويقال لها أم سليم بنت ملحان ابن خالد الأنصارية والدة أنس قالوا في اسمها سهلة ورميلة ورميثة ومليكة ومليكة التي في الاسن ذهب ومليكة أو أنيسة أسماء كثيرة ومن ألقابها الغميصاء والرميصاء واشتهرت بكنيتها وكانت من الصحابيات الفاضلات ماتت في خلافة أمير ممنين عثمان رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته منهم من قال كان بينه وبين نبيه عليه الصلاة والسلام قرابة ومحرمية ومنهم من قال كان هذا قبل نزول الحجاب. فأكل منه يعني من الطعام الذي دعته إليه وهل إجابة الدعوة في الوليمة وغيرها واجب أو مستحب في الوليمة من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاس كما في الأحاديث ومن من قال صرف هذا ببعض النصوص ومن من فرق بين الدعوة إلى وليمة عرس أو غيرها فاستحبها في غير وليمة العرس كما هنا دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قموا فأصلي لكم فأصلي لكم فأصلي بكم قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد سودة حصير من جريد النخر قد اسود من طول ما لبساه أي من كثرة مفترش واستعملا فنضحته بماء ليس لكونه نجسا ولكن من باب التنظيف فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم قالوا اليتيم ضمير بن سعد الحمياري وراءه والعجوز من ورائنا أم سليم وسيأتي أنه كان معه مع أم سليم خالة أنس والعجوز من ورائنا يعني بواب على هذا الإمام بخاري باب المرأة صف فلا تقف ولو كانت محرما لك بجوارك لو كانت اختا لك لو كانت عمة لو كانت اما لو كانت بنتا لو كانت زوجة لا تقف بجوارك عن يمينك كما يقف الرجل مع الرجل لا او الصبي مع الرجل او الرجل مع الصبي انما المرأة تقف وراء الرجل قال والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرفا قال وحدثنا شيبان بن فروخ وابو الربيع وهو الزهراني كلاهما عن عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد عن أنس بن مالك أبو عبد الله ولا أبو حمزة أبو حمزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنسه ثم ينضح ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا وكان بساطهم من جريد النخل يعني كانوا قليل ذات اليد لم يكونوا في الرفاهية التي نعيشها ومع هذه الرفاهية تجد من يتسخط فيحرق نفسه نسمع أن من الناس من حرق نفسه هنا من حرق نفسه هنا من هذه الأيام ظاهرة سيئة قبيحة تسخط الرب سبحانه وتعالى أما يوجد شيء من الصبر أما يوجد شيء من سعة الصبر أما يوجد شيء من الدعاء أما يوجد لجوء إلى الله أما يوجد الاعتصام بالله قد مر على عمر بن الخطاف في خلافته عام الرمادة وما سمعنا بأحد انتحر ولا سمعنا بأحد حرق نفسه وإنا لله إنا إليه رجعون عما نسمع في هذه الأيام ماذا نفع نفسه هذا الذي حرق بدنه وذاته ماذا نفع نفسه انتقل من ضيق إلى أضيق نسأل الله العفو والعافية هذا هو حسب ظواهر النصوص وإلا الأعيان مرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى أعيان الناس وأشخاصهم مرجعوا إلى الله لكن النصوص هذا الذي يسخط على الضق الذي وفيه هل بالحريق سينتقل إلى سعة سينتقل إلى جنة وروح وريحان ورضوان من الله وماذا سيفعل أبناء من بعده يا ترى هل وضعهم في ساعة أو وضعهم في ضيق إنا لله وإنا إليه رجعون إن من عذب نفسه بشيء عذب بيهم القيامة ومن وجع نفسه بحديدة يجع نفسه بها في نار جهنم والعياذ بالله ومن ترضى من فوق جبل كذلك ومن تحسى سما يتحساه في النار والعياذ بالله فلما هذه الأفعال السيئة القبيحة التي تدل على عدم إيمان بالأقدار إن من ثمارات الإيمان بالأقدار الرضا القناعة سعة الصدر الصبر يصبر الإنسان إذا لم تصبر فقطت الدنيا والآخرة إنما وإنما يوفى الصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الصابر مأجور ومثاب وما أوتي أحد عطاء أوسع وأفضل من الصبر وأخير من الصبر اصبر لو لجأت إلى الله وغيرت ما في نفسك من معصية إلى طاعة من معصية إلى توبة لغير الله حالك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم انظر إلى حال الصحابة حصير من جريد ينضحونه إذا أرادوا الصلاة عليه اسود من كثرة ما لبس أو ما لبس سبحان الله ومع ذلك صابرون عائشة رضا الله عنها هلال ثم هلال ثم هلال لا يوقع في بيت النبي عليه الصلاة والسلام نار ما معهم إلا الماء والطمر ومع ذلك مرت مرت ولا ضرت فإن لله وإن إليه راجعون من التسخط الذي نسمع به في هذه الأيام ولو أن الناس اشتكوا إلى الله إنما الشكو إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لكشف الله ما بهم لو تضرعوا إلى الله نعم لا غير الله حاله نعم إنما يبتل العباد ليعودوا إلى الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم فإنا لله وإنا إله رجعون وعافى الله بلادنا مصر من هذه الهزات ومن هذه القلاقل وتهييج والتحريض والله الحمد من أجعل السنة والجماعة منهج رحمة ليس بمنهج ثورة أو تهييج أو تحريض إنما هو منهج هدوء ومنهج رحمة ومنهج صبر وحكمة ومنهج رفق وعلم وحلم أما ما نسمعه في أماكن شتاء فنسأل الله العفو والعفية ونسأل الله أن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين جميعا القلاق والفوضى والفتن والمحن عفانا الله فإنه لا يفرح بهذه المحن إلا عداء الإسلام او الأغبياء البلداء الذين لا يحبون الخير للناس عفانا الله وإياكم وحمى بلادنا وبلاد المسلمين ولا نشمت في أي بلد إسلامية أبدا بل مصابهم مصابنا وفرحهم فرحنا وما يكون عندهم انفتا هذا يعني يؤثر على أنفسنا ونتضرر به معنا فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يزيل نعمة الأمن التي نتمتع بها كالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إنا عوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع صخطك فكان يستعيد بالله من زول النعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها نعم الله علينا تطرى وتتابعة لا تحصى ولا تعد فالقمنا بشكرها فلو أن الناس شكروا وقنعوا بما هم فيه ووسعوا صدورهم وصبروا لا الخير والبركات والله المستعد قالا حدثني زهير بن حر ابو خيثمة النسائي قال حدثنا هاشم بن القاسي والملقب بقيصر شيخ الامام احمد قال حدثنا سليمان وهو الاعمش عن ثابت وهو ابن اسلم البناني ابو محمد وكان من العباد الزهاد النساك الثقات الاثبات وكان ملازما لانس وكان انس يقول إن للخير لمفاتيح وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام علينا وعن أنس قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالت أم حرام بنت ملحان فقال قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة فصلى بنا فقال رجل لثابت أين جعل أنسا منه قال جعله على يمينه ثم دع لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي سبق معنا في حديث أنس الذي روى الطبران يحسن الشيخ الألباني كان نبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد لقوم في الدعاء قال اللهم اجعل طيب جعل الله عليكم صلاه قوم ابرار يقومون الليل ويصومون النهار ليس باثمه ولا فجار كان النبي عليه الصلاه والسلام في الدعاء قال الله عليكم صلاه قوم ابرار يقومون الليل ويصومون ليس باثمه ولا قال جعله على يمينه ثم دع لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خيدمك ادعو الله له أنس فدع لي بكل خير وكان في آخر ما دع لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وقام المرأة خلفنا قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندر قال وحدثنيه زهير بن حر قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي ابو سعيد امام في الجرح والتعديد قال حدثنا شعبة بهذا الاسنادي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ابو زكريا قال اخبرنا خالد بن عبد الله وهو الواسطي قال خالد بن عبد الله الواسطي جاء في ترجمته ان الامام احمد قال لقد باع نفسه من الله مرتين وزن نفسه مرتين فتصدق بوزن نفسه فضة مرتين مرة بعد مرة قال حا وحدثنا اوبكر بن ابي شيبة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 وكان يصلي على خمرة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب الخمرة ما هي؟ قطعة من الجلد على قدر الوجه قال وحدثنا أبو بكر بن, بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء الهمدان قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير حاقل وحدثني سويد بن سعيد قال حدثني علي بن مسهر جميعا عن الأعمش حاقل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان من يذكر اسم أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه هنا فوائد ذكرها الإمام النووي في الشرح لا بأس أن نذكرها قال فيه جواز الصلاة على الحصير خلافا لمن كره ذلك وسائر ما تنبته الأرض وهذا مجمع عليه قال لما يصلي على شيء طهر فلا حرك فلا حرك والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يسجد على سبعة أعظم وأن يسجد على الأرض ولا يلزم من سجوده على الأرض أن يكون بغير حائل يرحمكم الله وهذا مجمع عليه وما روي عن عمر بن عبد العزيز من خلاف أو من خلاف هذا محمول على استحباب التواضع بمباشرة نفس الأرض وفيه أن الأصل في الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة وهذا قاعدة فقية الأصل في الأشياء والأعيان الطهارة حتى يأتي الدليل يثبت خلاف هذا الأصل وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق نجاسته فلا يترك الأصل إلا بشيء مستيقا وفيه جواز النافلة جماعة ليس على سبيل الدوام إنما لغرض ما إما من أجل التعليم لسيما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يصلي عند هؤلاء في البيت المرأة تطلع على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وكيفياتها وصفة صلاة لأن النساء غالبا لا يطلعن على صلاة الإمام لما يصلين خلفه بسبب قرب صفوف الرجال قال وفيه أن الأصل في الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة وأن حكم الطهارة مستمر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 أما قلم السيئات فإنه مرفوع عنه قال وفيه صلاة الصبي المميز صحة صلاة الصبي المميز المميز لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله صففت أنا واليتيم وراءه وفيه أن للصبي موقفا من الصف وهو الصحيح المشهور من مذهبنا وفيه قال جمهور العلماء هذا إذا لم يكن مفسده في وقوفه في الصف الأول إذا كان فيه مصلحة في الوقوف في الصف الأول لا بأس لأن الأصل أنه يلي الإمام أهل الأحلام والنهى أهل الأحلام والنهى يلون الإمام ويفتحون عليه وينبونه إذا نابه نائبة أو ما إلى ذلك قال وفي أن للصبي موقفا من الصف وهو الصحيح المشهور من مذهبنا وفيه قال جمهور العلماء وفي أن الاثنين يكونان صفا وراء الإمام يعني رجلان لا يقفان بجوار الإمام واحد عن يمين واحد عن يسار كما هو مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنما الصحيح أن يقف وراء الإمام قالوا هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ابن مسعود وصاحبيه فقالوا يكونانهما والامام صفا واحدا فيقف بينهما وفي ان المرأة تطف خلف الرجال وانها اذا لم يكن معها امرأة اخرى تطف وحدها متأخرة واحتج به اصحاب مالك في المسألة المشهورة بالخلاف وهي اذا حلف لا يلبس ثوبا فافترشه فعندهم يحنث وعندنا لا يحنث ليه؟ لأن الفراش في عرف الناس لا يلبس يمكن لغة يلبس لغة كما في هذا حديث فلو أن رجلا مثلا حلف بالطلاق أنه لا يأكل لحما فمشى فاشترى سمكا السمك من اللحم الطري في عرف الناس لا تطلق زوجته ولم يحنث في يمينه وزوجته مازال في أصمته مع إن السمك لحم لكن لغة أما عرفا لا مثال هذه التي بين أيدي الباب الذي يليه باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية متى عهدنا بأبي معاوية محمد بن خازم الضرير كان ضريرا ومع ذلك يرى رأي الإرجاء وهو أثبت الناس في الأعمس عن أبي معاوية قال أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمس عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة في بيته وصلاة في سوقه بضع عشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ما أحسن هذه المعاني عندما نستحضرها ونحن ذاهبون إلى المساجد نزداد أجرا وثوابا ويفعل الإنسان من الصلاة على تشوق قال حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي في ما لم يحدث فيه قال حدثنا سعيد بن عمر الأشعفي قال أخبرنا عبثر وابن القاسم قال وحدثني محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا إسماعيل بن زكرياء قال وحدثنا بن المثنى محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا بن أبي عدي من بن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن شعبة كلهم عن الأعمس في هذا الإسناد بمثل معنى أي الحديث السابق قال وحدثنا ابن أبي عمر ها ابن أبي عمر مسموه رحمه الله محمد بن يحيى العدني نزيل مكة قال وحدثنا سفيان عن أيوب السختياني أبو بكر أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين وهو محمد إذا أطلق فهو محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه تصلي على أحدكم أي تدعو له اللهم ارحمه ما لم يحدث وأحدكم في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه قال وحدثني محمد بن حات قال حدثنا بهز بهز بن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاة ينتظر الصلاة هل مقصود ما زال أو ما دام في مصلاة الموضع الذي سجد فيه أو ما دام في حيز المسجد ومحيط المسجد ودائرته قولان لأهل العلم قولان لأهل العلم فمنهم من قال يجلس في مكان سجوده الذي صلى فيه الفريضة ومنهم من قال لا بأس لو انتقل إلى هذه الزاوية, أو هذه الزاوية أو هذه الزاوية ما دام في المسجد ولا بأس بالمعنى الثاني وهو أيصر للناس قال لا زال العبد طيب قال ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث واحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبس حدثني بن قال احدثني محمد ابن حات قال احدثنا بهز قال احدثنا حمد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لازال عبد في صلاة ما كان في مصلاة ينتظر الصلاة وتقول ملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف او يحدث قلت ما يحدث قال يفسو او يضرط قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزناد ما اسمه ابي الزناد عبدالله ابن ذكوان عن الاعرج ما اسمه عبد الرحمة بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا زال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهلي إلا الصلاة قال حدثنا حرملة بن يحيا التجيبي المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله أبو محمد قال أخبرني يونس قال وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز من ابن هولمز عبد الرحمن ابن هولمز العراج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما قعد انتظروا الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه قال وحدثنا محمد بن الرافع أن السبور القشيري قال حدثنا عبد الرزاق صنعان قال حدثنا معمر وهو ابن ايه ابن عروة ابو عروة معمر بن راشد ابو عروة البصري عن همام بن منبه عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحو هذا باب فضل كثرة الخطى الى المساجد قال حدثنا عبد الله بن براد الاشعري وابو كريب قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجر في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمامي أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جمعة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن سليمان التيمين سليمان بن بلال التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له لو قلت له عندكم بالفتح فقيل له, طيب فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء ففي الرمضاء قال ما يصرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي من شايا إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كلهم قال وحدثنا محمد بن الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر وابن سليمان قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الاسناد بنحوه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان وهو ماذا؟ النهدي عبد الرحمن بن مل عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطيه الصلاة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال فتوجعنا له فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا. يقيق من الرمضاء ويقيق من هوام الأرض قال أم والله أم والله عندكم أم والله أما والله عند أم لعلها نسخة طيب يقول أم والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي, نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثر الأجر قال له النبي عليه الصلاة إن لك ما احتسبت قال وحدثنا سعيد بن عمر الأشعاثي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة حاق قال وحدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه ووالد وكيع ضعيف لكن هذا في الشواهد ليس في الأصول قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكرياء بن إصحاق قال حدثنا أبو الزبير ما اسم أبو الزبير؟ محمد بن مسلم بن تدرس قال سمعت جابر بن عبد الله قال كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا النبي عبيتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبدالصبط بن عبدالوارث قال سمعت أبي يحدثه قال حدثني الجريري عن أبي نظرات عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول المسجد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 عاصم بن النظر التيمي قال حدثنا معتمر وابن سليمان قال سمعت كهمسا ابن الحسن البصري ابو الحسن وكهمس من الاسماء الافراد, الأفراد كهمس قال سمعت كهمسا يحدث عن ابي نظرة عن جابر بن عبد الله قال اراد بن سلم ان يتحولوا الى قرب المسجد قال والبقاع خالية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما كان يصرنا أن كنا تحولنا نكتفي بهذا بخصوص صحيح الإمام مسلم وندرس إن شاء الله في إرشاد فحول ودرسنا في العلا إن شاء الله بعد على الصبور بإذن الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عندكم بارك الله فيكم بعد المخدمة التي قرأناها للإمام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني قاضي قضاة القطر اليماني رحمه الله تعالى الفصل الأول في تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمداده في تعريف أصول الفقه ولا شك أن طالب العلم قبل أن يلجى في دراسة فن أو علم ما لابد أن يعرف تعريف هذا العلم هذا الفن لتعريف يتيسر له معرفة أبوابه ومسائله ومباحثه لأنه ممكن يلج هذا الفن وهذا العلم والاسم تعرف الاسم لا, لا يحيط به ولا يعرفه فإن الإنسان إذا عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل إذا عرف الإنسان ما يطلب هو بيطلب إيه يطلب علما يقربه إلى الله يطلب علما يعين على فهم الأحكام يطلب مثلا علم العقائد يريد هذا العلم اللي يعرف أشرف معلوم هو الله سبحانه وتعالى مثلا فالإنسان إذا علم وعرف ما يطلب وتعريف هذا العلم هان عليه ما يبدل من وقت هان عليه ما يبدل من مال هان عليه ما يبدل من طاقة فإن الإنسان إذا عرف شرف هذا العلم الذي ولج فيه فإنه يهون عليه ما يبدل في تحصيل هذا العلم وسبق أن قرأنا في ترجمة يحيى بن معين أنه أنفق ألف, ألف درهم طلبه للحديث الف الف ترك من وراء أبيه ولذلك بطي ابن معين كأنه حي بيننا ذكره معروف ومشهور ومرفوع أراد بهذا خدمة الإسلام والذب عن سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم إذن هناك فائدة الإنسان لما يعرف تعريف العلم أو الفن الذي وفيه فإن هذا من أسباب تيصر فهم هذا العلم ومن أسباب سيره واستمراره في إنهاء هذا الفن وهذا العلم الأمر الثاني أن الإنسان إذا عرف قيمة ما يطلب هان عليه ما يبدل فيه الآن يأتي رجل من مكان بعيد ليأخذ هذا الدرس طيب إذا عرف قيمة هذا العلم وشرف هذا العلم ومنزلته هان عليه ما بدل من وقت ومن جهد ومن نفقه وما إلى ذلك قال اعلم أن لهذا اللفظ اعتبارين يعني لهذا اللفظ تعريف باعتبارين يريد أن يقول الاعتبار الأول باعتبار تعريف مفرديه أصول الفقه كلمة أصول الفقه هذا تركيب إضافي عندكم التركيب تركيب إسنادي صافر زيد جاء عمر دخل بكر كتب أكل زيد الطعام مثلا إسناد جملة لجملة أو جملة واحدة مسند إليها أخبار وهناك تركيب مسجي كبعلبك كأذر بيجان كحضر موت, موت وما ذلك فالتركيب مختلف التركيب ده أو التأليف طرط أن يكون أن يكون إسنادي طرط أن يكون مسجي كما هو معروف في كتب النحو التعريف الثاني او الاعتبار الثاني تعريف اصول فقه باعتباره لقبا وعلما على هذا الفن المدون المخصوص الممتاز بخصوص وبمسائل خاصة به يعني علم اصول فقه هذا عبارة عن فن بيجمع ايه يجمع يعني قواعد النحو لا الجواب لا لا يجمع قواعد النحو إنما النحو له كتبهم ألفات يقول باعتبار الإضافة والآخر باعتبار ماذا العالمية باعتبار عالما ولقبا على هذا الفن الذي دونت فيه مسائله الخاصة التي امتازت بخصوص وسمات وعلامات دون الفنون الاخرى قال اما الاعتبار الاول فيحتاج الى تعريف المضاف احنا عندنا اصول الفقه مضاف انضاف اليه قال وهو الاصول والمضاف إليه وهو الفقه لأن تعريف المركب يتوقف على تعريف مفرداته ضرورة يعني لزاما ضرورة توقف معرفة الكل على معرفة أجزائه يعني لا تفهم هذا التأليف وهذا التركيب وهذا المضاف, المضاف إليه إلا بفك جزئي تفك جزئي وتعرف هذا الجزء معناه على حجة. وهذا الجزء معناه على حدة تضيف هذا لذلك فتضح لك المعنى هناك التعريف الآخر التعريف باعتبار اللقب باعتبار أنه علم وفن قال ويحتاج أيضا إلى تعريف الإضافة يقول يتوقف على تعريف مفرداته ضرورة توقف معرفة الكل على معرفة اجزائه ويحتاج ايضا الى تعريف الاضافة لانها بمنزلة الجزء الصوري الاضافة هي التأليف والتركيب عندنا مضاف ومضاف اليه والاضافة هي اسناد اسناد شيء لشيء تأليف شيء مع شيء وتركيبه مع. قال أما المضاف فالأصول وجمع أصل وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره وهذا تعريف من تعريفات شتى في اللغة لمعنى الأصل عندكم الآن في باب المعارف أصول وفرع معنى الرجل الذي يورث كلاله لا أصول له ولا ولا فروع الأصول معناه الأب وإن على. والفروع الإبن وإن نازل أصول وفروع وعندما نقول أصول وفروع وبعدين أحيانا نقول لك أبوة بنوة حواشي أخياف معناه ومن هذا القبيل قال فالأصول جمع أصل وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره وطار يكون الاصل ذا حسي وطارة يكون معنوي زي اصل البيوت امر حسي معنى اساسات البيوت اصول البيوت جدران بيوت التي يقوم عليه البيت والبناء وهناك اصل بالمعنى المعنوي معنى يقولك الاصل في هذا الباب كذا وكذا الاصل في قياس المسألة هذه على هذه كذا وكذا الأصل في هذه الكلمة عند أهل الاستقاق والنحاة والبلغة كذا وكذا قال ما ينبني عليه غير طب الفرع ما ينبني عليه غيره قال الله سبحانه وتعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها أصل الشجرة معناها جذعها التي ضرب في أطناب الأرض وفرعه في السماء أما المضافة الأصول جمع أصل وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره طب الفرع من بنى على غيره من بنى عليه على غيره وفي الاصطلاح يقال على الراجح يعني الآن نقول مثلا الأصل في الكلام الحقيقة يعني الراجح في الكلام الحقيقة معناه وسيأتي الكلام إن شاء الله على أمر هل في القرآن مجاز هل في السنة مجاز هذه مسألة سنتناولها إن شاء الله لكن هنا استعمل العلماء يقولون الأصل في الكلام الحقيق الأصل في الكلام أنو يحمل على ظاهره يعني الراجح الراجح أن الأصل في الكلام يحمل على الحقيقة لا يحمل على المجاز يقصدون هذا طيب الكلمة الثانية والمستصحب المستصحب هو البراءة الأصلية الأصل في الأعيان الطهارة الأصل في الأعيان الإباحة الأصل في العادات الجواز والحل الأصل في العبادات التوقيف وخذ من هذا القبيل والقاعدة الكلية القاعدة الكلية مثل ما مثلا الشك اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بال اصله بقاء ما على ما هذه قاعده كليه الضرر يزال المشقته تجلب التيسير ومن هذا القبيل القاعده الكليه اذا اصل معنى الان عدد معاني استعمل المعنى الراجح استعمل معنى المستصحف يستعمل معنى القاعدة الكلية المستمرة المستقرة معنا يا إخوان المشاقة تجرب التسير ومن هذا القبيل والدليل إذن كامل الآن الراجح ها والمستصحب والقاعدة الكلية الدليل يأتون مثلا الفقايا يقول الأصل في المسحى الخفين السنة والأصل في التيمم الكتاب الأصل في المسحى الخفين ماذا؟ السنة يعني الدليل معناه؟ الأصل في فرضية الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية يعني الدليل إذن يستعمل الدليل أو الأصل بمعنى الدليل كم هي المعاني الآن التي ذكرها الشيخ العلم الشوكاني الراجح عرفنا معنى المستسحب الاصل المستسحب الاصل براءه الذمه ولا الانسان مدن اصل براءه الذم هذا هو المستسحب الاصل في المياه ايه طهارة الماء طهور لا ينجس شيء تفضل الله هو رب الله الله اكبر قالوا في الاصطلاحي استعمال الاصل على الراجح المستصحب والقاعدة الكلية والدليل والاوفق بالمقام الرابع يعني الاوفق في كلمة الاصل مقصود بها المقام الرابع الذي هو ايه الدليل معناه فالمقصود بوصول فقه يعني ادلة الفقه الاجمالية معنا طرق الفقه الإجمالية معنى الطرق والمناهج الإجمالية والأسس قال والأوفق بالمقام إيه؟ الرابع اللي هو ماذا الدليل قال وقد قيل إن النقل عن المعنى اللغوي هنا خلاف الأصل ولا مانع نحن نتكلم على التعريف الاستلاحي وقد يتفق الشيء المصطلح عليه بين العلماء مع أصله لغة وقد يفارقه ولا مشاحة في الاصطلاح قد وقد قيل ان النقل عن المعنى اللغوي هنا خلاف الأصل ولا ضرورة هنا تلجي إليه لأن الانبناء العقلي كان بناء الحكم على دليله يندرج تحت مطلق الانبناء معنى انبناء الفرع على الاصل قد يكون حسيا قد يكون عقليا هنا امر عقلي لا مانع وهذا اصطلاح وكما قلنا لا مشاحة في الاصطلاح لانه يشمل الانبناء الحسي كان بناء, بناء الجد... الجدار على اساس عندكم هذا والانبناء العقلي والانبناء العقلي كان بناء الحكم على دليل لا مشاحة في الاصطلاح ولما كان مضافا إلى الفقه هنا وهو معنى عقلي دل على أن المرادل بناء العقل وأما المضاف إليه وهو الفقه فهو في اللغة الفهم فبالفهم معنى إيه تهيئ الذهن لاقتناص لاقتناص الفوائد واقتنازها والوقوف عليها ذو الفهم هناك فهم ثاقب فهم سريع فهم بطيء إلى غير ذلك قال وَأَمَّا الْمُضَافُ إِلَيْهُ وَالْفِقْهِ في اللغة الفهم وفي الاصطلاح العلم بالاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال يعني معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية حرمة كذا حل كذا جواز كذا كراهية كذا استحباب كذا من الأحكام كما هو مجموع في كتب الفقه كما هو مجموع في كتب الفقه المتخصصة في هذا وهي كثيرة ولله الحمد قال العلم بالأحكام الشرعية يعني معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية العملية عن أدلته التفصيلية لما قال أحكام الشرعية احترازا من الأحكام العرفية الأحكام العقلية الأحكام التجريبية الأحكام العادية وما إلى ذلك فالمفصود بالأحكام الشرعية ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العملية احترازاً من ماذا؟ من الأحكام الشرعية العلمية مسائل لاعتقاد وما إليها قال عن أدلتها التفصيلية من آيات القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو ما ثبت إجماعاً في حكم الشرع قال وقيل التصديق بأعمال المكلفين التي تقصد لا لاعتقاد يعني أعمال من حلال أو حرام من مستحب أو مكروه أو مباح ليس لها علاقة بأمر الاعتقاد والمقصود بأمر الاعتقاد الذي هو التوحيد وأركان الإيمان وما إلى ذلك وإن كان الإنسان أيضا عندما يعمل بالواجب يعتقد أنه مثاب ويعتقد أن الله فرضه عليه ويعتقد أنه لو تركه أثم بهذا لا شك يتوفر في هذا الاعتقاد قال وقيل التصديق بأعمال مكلفين التي تقصد لا لاعتقاد وقيل معرفة النفس ما لها وما عليها عملا إذن هي إيه أحكام شرعية عملية أو أحكام شرعية اعتقادية عملية وقيل اعتقاد الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية وشيخ الاسلام رحمه الله له نظر ومن كلمة الفرعية هذه معنى لان المعتزلة قسموا الدين الى اصولنا فروع بمصطلحهم هم بمصطلحهم هم فكره رحمه الله ان نضارع ونشابه المعتزلة في مثل هذه الاطلاقات فاختيار الاحكام العملية والاحكام العلمية خير وان كان من الفقهاء والعلماء من يطلق كلمة فروع لكن لا يقصد بها ما قصده المعتزلة الذين يعني يأتون بالكلام ربما يكون في ظاهره حسنا وهم يريدون مقصداً آخر من وراء هذا التقسيم قال وقيل هو جملة من العلوم بأحكام صرعية يستدل على أعيانها يعني بأمر الاجتهاد بأمر الاجتهاد فبهذا أخرج المعلوم من الدين بالضرورة فإن الناس يعلمونه العام والخاص العالم والعامي يستوون في علم الأمور الضرورية والاحكام الضرورية بخلاف المسائل التي تكون عن اجتهاد وبحث وكما قلنا الاجتهاد تعريفه بذل المجهود لنيل الشيء الغرض المقصود بذل المجهود لنيل الغرض المقصود قال وقيل هو جملة من العلوم بأحكام صرعية يستدل على أعيانها من الذي يستدل الفقيه والمجتهد وإلا العامي ليس له أهلية لا يعلم باضطرار أنها من الدين يعني حصل هذا المصطلح في أمور اجتهادية لا بأس ولا مشحف الاصطلاح وقد اعترض على كل واحد من هذه التعريفات باعتراضات نقف هنا يا إخوان سبحانك اللهم وبحملك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغرق وأتوب إليك وأقم الصلاة